وَقَالُوا قُلُوبُنَا حَجَرٌ أَكْمَنَتْ مِنَّا مَا نَتَّبِعُنَا إِلَهَ وَحِيَ آذَانُنَا وَقُرْ فِي آذَانِنَا وَقْرٌ مِّن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَل إِنَّنَا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 وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ السَّوَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتْيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتْيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعٍ فقضاهن سبع سماوات في يومي وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 فسَ فَإِن بِمَا أَْفِثُم بِهِ كَافون فَأَنَّ عَادُ فَسَّكْ بَرُوا فِي الأأَرض بِغَيْرِ الْحَفِّ وَقالَاوا مَنْ أَشَدُّ مِ قُوَ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 لِنُذِقْهُمْ عَذَابًا فِي الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا وَلْعَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدّ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ <تصفيق> وَأَنَّهُمْ ظَلَمُوا فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْبَدَا فَأَخَذَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعَذَابِ هُمْ فأخذتهم طاعقة العذاب الهون بما كانوا يسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يستقون ويوم يفشر أعذاء الله إلى النار فهم يوزعون حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ كَنُهُمْ وَأَبْخَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا قَالَ اللَّهُ الَّذِي أَنَّ طَاقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ وَماَا قُمثُم تََفِرونَأَ يأَشهَدَ عَلَكُمْ سَننُكُم وَلَا أَبَ قَكُمْ وَلَا جُلودُكُمْ وَلَا شِون وَنَتُمْ أَن اللههَ لَا يَأََّ مُكَثُم مِنَّا سَأْنَلُون فَذَلِكُمْ وَنُنكُمُ الَّذِينَ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ ظَنَّاً سَيُغْرِقُكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِنْ كِبٌ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرين وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَأَتَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَصَّ عَلَيْهِمُ القول وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاترين وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْرِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم إيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَيْنَ الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ, أقدامنا, نجعلهما تحت مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ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 نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُذُلُم مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ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 إِذَا سَعِدَ بِاللَّهِ هُوَ أَحْسَنُ فَإِلَى الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يَلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَلْقَاهَا إلا ذو حظ عظيم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 لا تَكُدُولِ الشَّن فيِ وَلَا لِقَمَلِ وَسجُدُول لللهِ الَّ خَلَفَهُم مَ إِكُ تُم إَِّهُ تَعَّدُون فَإِنِ التَكبَروا فََّذينَ عدَ رَبِّكَ يُثَِّحونَ لَهُ بِالَّ وََّهَالِ وَهُم ل يَسَّمُون وَمنِن آياتِهِأَكَتَرَ الْ الأأَرب خَاشعَةً فَإذَ أَن ذَلَّّ عَلَه الم أَهْ تَزَّت وَرَبَت إِ الَّ أَحْشيهَا لَ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 آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بطير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 قل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا شلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرْجَعُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ سَنَارَةٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِينِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيد وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِيرٍ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِنْ كَانَ مِن دُعَائِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّن مِن بَعدِ بَظَّ أَمَسَّتْهُ ل يَقولًاه لِي ل يَقولًاهَال وَمَا أَغُُّ السَّاعةَقَا إِم تَ وَل إوجِئْتُ إلَ رَبّ دهول للحسنى فلننبئ ان الذين كفروا بما عملوا لنضيقنهم من عذاب الغلي وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَلَيْهِ ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَإِنَّهُ كفرتم به من أضل ممن هو في شقاط بعيد فنريهم آياتنا في الآثات وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريك من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء